وَهُمْ لَكُمْ الله الْفِتْنَةَ وَعَاقِبَتُهُمْ سُمًّا لَّكُمْ ۗ وإن تصبك حسنة تسوكم وإن تصبك مصيفة يقولوا, يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتغلق وهم فرحون قل لي Allah